بسم الله الرحمن الرحيم وفضل أ ا ل ص ل ا ة والسلام بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و أ ف ض ل ا ل ص ل ا والسلام ا ة على ل ل أشرف خ ق أ ج م ع ي ن محمد و أ ه ل ب ي ت ه ا ل ط ي ب ي ن ا ل طاهرين و ا ل ل ع ن ة ا ل د ا ئ م ة على أ ع د ا ئ ه م أ ج م ع ي ن أ ب د ا الابدي قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم م ن أ ر ا د ا ل ح ك م ة ف ل ي ح ب أ ه ل ب ي ت ي و ع ن ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و آ ل ه و س ل م أ ا الله ح ب ه ا ل ل ه ويحبها ل ل ه و ي ح ب ه ل ي ب ه ا ا ل ح ب ه ا ل ل ه ويحبها الله و ي ب ه ا ل ل ويحبها ل ل ه ويحبها ل ل ه و ل ل ي ه ا ا ه و ي ا ل ل ه و ي ا ل ل ب هذه الروايات في الواقع تجعل كل من ا تجعل كل من ا يحاول أ ن يزن نفسه عليها كلنا ندعي ب أ ن ن ا نحب أ ه ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل ندعي أ ك ث ر من ذلك نقول ب أ ن ن ا ش ي ع ة ل هم وشيع ا ل ة هذا م ص ط ل ح خاص ب أ د ب ا ع أ ه ل البيت عليهم السلام وعند اهل البيت لفظ ا ل ش ي ع ة ل د ر ج ة خاصه ة لا ل ا ي ن ك لا أحد ل ينالها كل شيعي أ و ما يسمى شيعي الشيع ة عند أ ه ل البيت كسيدنا سلمان عليه السلام وسيدنا عمار وسيدنا المقداد وسيدنا أ ب و ذر وما أ ش ب ه فمن منا يدعي ع ي ي بأنه ش ولم يصل إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة فهو كاذب في دعواه فسيحاسب من ا ل أ ف ض ل لمعظمنا ب أ ن يقول عن نفسه ب أ ن ه موال و أ ن ه محب لا أ ك ث ر و إ ل ا الواقع يكذب ذ م الدعانه نقول ب أ ن ن ا نحب أ ه ل البيت و أ ن ن ا ج ي ع لهم وفي نفس ا ل آ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ن ا الميزان من أ ر ا د ا ل ح ك م ة فليحب أ ه ل بيته من احب علي اثبت الله في قلبه ا ل ح ك م ة و أ ج ر ى على لسانه الصواب هل منا من يشعر في نفسه ب أ ن لديه ا ل ح ك م ة ومن من أوت الحكمة فقد اوتي ا كثيرا يؤت ا أو من ل ح ك م ة فقد أ و ت ي خيرا كثيرا هل من ا من يدعي ب أ ن ه وصل إ ل ى هذه ا ل ح ك م ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن شعر ب أ ن ه وصل إ ل ى ا ل ح ك م ة ف إ ن ه فانه و... فإن لاهل البيت صادق و م د ع ا ه سليم طالما أ ن ن ا ندعي ب أ ن ن ا محبون لأهل ا ل ب ي ت ولا نشعر ب هذه ا ل ح ك م ة لا نشعر ب أ ن ن ا وصلنا إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة فلسنا ب ش ي ع ة في الواقع اللهم صل على محمد وعلى محمد و إ ل ا ما الذي يؤخر مولانا صاحب العصر والزمان س و ى ن ح نحن ن من نؤخره ا ل إ م ا م إ ذ ا وجد ك ا ل إ م ا م الصادق عليه السلام عندما ذهب عليه ذلك الشخص و قال له لماذا بمعنى الكلام ل م ادخل ذ ا لا تقوم يا ابن رسول الله نحن كثيرون وما رسول تقوم كثيرون و و أشبه نحن ن ج وتحت أمرك وما أشبه. طيب انت واحد انت أمرك أشبه لأنا رأسهم منهم قال أنا بل على أنا على رأسهم. قال ا طيب بل طيب د على هذا التنور انزعج الرجل ادخل ا ل ت نار و ر ن م و ل ع ة فرن محرم كل نار ادخل الزايده طيب كان عنده خادم قال ادخل التنور دخل التنور لم يصبه اي أ ذ ى ق انا ل أ أ ر ي د من هذا الشخص بعدد تلك العنز الماشي أو كان في ه ماشيه ماشيه خرفان معيز م ا أ ش ب ه بعدوها الا وثمانيه ش ر و ح د ة أ ن ا أ ر ي د بعددهم و أ ن ا أ ق و م تخيل ب أ ن تلك الفتره ة ل ذ الى ف ت ر ة إ ل هذا القرن الذي نعيشه لا يوجد شيعه بهذا المستوى نحن كلنا مدعون ل ل أ س ف أ و معظمنا و إ ل ا لو لم نكن مدعين لظهر مولانا صاحب ا ل ع ص ر والزمن عن جلوى فردها ل ش ر ي ف ن س أ ل الله أ ن يجعلنا من الصادقين والمخلصين ويوفقنا لطاعته ويجعلنا من خ ي ر ة أ ن ص ا ر ا ل ح ج ة عن جلوى ف ر د ه الشريف الله صلى الله عليه وسلم ن ب د أ في طيب نقول نسعد الله أ ي ا م ن ا و أ ي ا م م ك ط ب ع ا بحلول ذكرى م ي سيدنا ل ا د م و ل ا ن ا سيد ش ب ا الجنة سيد الشهداء ب أهل سيد م و ل ا ن ا أ بنعم ي ي عبد الله ا ل ح س صلوات الله وسلامه ل كل ي ه ع ا وأنتم بخير وإن بخير ش الله ء ا ا ل ع ا م القادم نحتفل به ومعنا مولانا ا ل حجر بن ح س ن ع ج الله فرده الشرك ان شاء الله س ن ش ر ه في الدرس السابع من دروس المنطق ا ل ل ه صل الله على ي ه و محمد وعلى ان شاء الله سنشرى في محمد ث ا س تقسيمات الالفاظ دخلنا فيما بعد. سابقا في او انتهينا من بحث الدلالات بحث في من وكيف وما ك ي ف و هي أ ن و ا ع الدلالات وكيف يدل اللفظ على المعنى وما أ ش ب ه طبعا ً قد يثير في الذهن س ؤ ا ل ب أ ن ه هذه الدلالات و ا ل أ ل ف ا ظ وهذه ا ل أ ب ح ا ث أ ب ح ا ث ل ف ظ ي ة يعني المفروض أ ن علم النحو هو يدرسها او أ ن الطالب يدرسها هناك لماذا يدرسها المنطقي هنا الجواب ب أ ن لها دخل كبير في فهم المعاني المنطق مهمته ا ل أ و ل ى و ا ل أ خ ي ر ة و ا ل أ س ا س ي ة هي المعاني ليس ا ل أ ل ف ا ظ ولكن يبحث في الالفاظ ل أ ن ه ا مدخل للمعنى ل أ ن المعنى يرتبط باللفظ واللفظ يرتبط بالمعنى شيء معين واللفظ كان عندي خ ط أ بالتالي بينعكس على المعنى والعكس أ ي ض ا فاهتمام المنطقي بمباحث ا ل أ ل ف ا ظ ل أ ن ه م ر آ ة للمعاني لدينا ع د ة تقسيمات ل ل أ ل ف ا ظ أ و ل تقسيم س ن أ خ ذ ه هذا اليوم إ ن شاء الله و أ ن المعنى اللفظ إ ذ ا نسب إ ل ى معناه بين قسم إ ل ى الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ى د ل أ ق س ا م أ ح ي ا ن ا إ ذ ا ل ف س ب ن سبنى لفت ل ل م ع ن ى نقول ع ن ه ب أ ن ه لفظ م خ ت ص و أ ح ي ا ن ا يكون مشترك و أ ح ي ا ن ا يكون منقول و أ ح ي ا ن ا مرتجل و أ ح ي ا ن ا ح ق ي ق ة و مجاز دل ي ا أ ق س ا م لناخذها ل ي المختص وضح ا من اسمه ليس له إ ل ا معنى واحد يعني أ ي لفظ ليس له إ ل ا معنى واحد م ا ل ش إ ل ا معنى يعتبر د ه اسمه إيه لفظ مختص زي زي مثلا ل ف ظ ة الجلاله الله سبحانه وتعالى لا يعتبر معنى خاص لا يمكن أ ن يكون لهذا اللفظ معنى آ خ ر واضح طيب ده اللفظ ده واضح او القسم ده واضح بعد ك انا نروح للمشترك ومعرفته ا ل ش ت ر ك ده مهم م و م ه م ة لانها بتعمل مشاكل في المنطق فيما بعد وانا أمثلة فيما بعد الموضوع او عام. الذي لفظ واحد ولكن اخد امثلة فيما المشترك ما اخدته البلاغة عن يمكن معناه بعد ده العربية لفظ في في زي تعدد لفظ واحد ولكن له أ ك ث ر من معنى وكل معنى وضع على ح د ة اللفظ يعني مثلا زي ك ل م ة الله سبحانه ع ا ل ى و ت ل ى عين ك ل م ة عين لفظ عين عين دا لمن رح نرجع أ ي قاموس لغوي عربي ن ل معنى معنى العين انه تطلق على عين الباصره ة اللي العين الماء ع ي اللي هي ن بيطلع م ن ه العين ا م ي ة ا ل يطلق ايضا على الذهب يطلق عليه انه عين ايضا ا ل ج س و س يطلق عليه ايضا بانه عين كل دي معاني كل الفاء بانه للفظ واحد كل المعاني دي اللفظ دا وضع ليها بشكل مفرد يعني كل واحد وضع له اللفظ على ح د ة يعني العين وضعت م ر ة للجسوس وضعت م ر ة للماء وضعت م ر ة للعين ا ل ب ص ر ة وما اشبه بالشكل د ه دا هو المشترك ان اللفظ و المعاني ح د و ا متعددة قد يكون ا ل م ع ا ا ن ي ل م ت ع د د ة دي م ت ض ا د ة زي دون ل ل أ ب ي ض و ا ل أ س و د مثلا متضادين وقد يكون المعنى لا غير متضاد زي ما ضربنا المثل العين مثلا ده هو المشترك اللفظ المنقول هو زي المشترك ولكن بيفترق في, في نقطة زي هو برضو تعدد معناه لفظ ل ب ر ض واحد تعدد ع م ن ه لفظ و ا ولكن معانيه م ت ع د د ة لكن الوضع لمعنى مسبوق بالوضع لمعنى اخر بمعنى يعني مثلا لفظ ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة في ا ل ل غ ة موضوعه اصلا أ و معناها في ا ل ل غ ة الدعاء د ع معنى ا صلاة ء أي دعاء وضعت في ا ل أ ص ل المعنى ده لكن في الشرع ا ل إ س ل ا م ي تم نقل المعنى إ ل ى إ ي ه ا ل ص ل ا ة ا ل م ع ر و ف ة ا ل أ ف ع ا ل ا ل م خ ص و ص ة من قيام وركوع و س ب و د وما ش اشبه ل ل له م معنيين م ن ق و زي ا ت ر ك أكثر لكن من معنى هو واضح لكن في المشترك في إ ن اللفظ موضوع ل أ ك ث ر من معنى وما حصلش أ ي نقل واضح يعني اللفظ بستعمل لكل المعاني بشكل عادي يعني لما يطلق لفظ عين أ ن ا كده أ ح ت ا ر إ ل ا إ ذ ا كان في ق ر ي ن ة بتقول لا م ق ص و د بها العين ا ل ف ل ا ن ي ة مثلا المعنى الفلاني لكن ظل ما فيش ق ر ي ن ة ما فيش دليل م شاهد يحدد للمعنى فانا بالشكل ده أ ن ا أ ك و ن محتار أ ي معنى مقصود لكن فيلم انقل و لا ولكن ي و ب ان يكون ق ل ل م ع ن ى آخر المعنى ا ل أ و ل ا ن ي ده ه ج ر تم إيه ه ج ر ان ه لا ي س ت ع م ل ي ع ن ي ا ل ص ل ا ة نقلت ل ل أ ف ع ا المخصوصة أما ا ل ل د على ا ء ا فكده هجر هذا المعنى هذا ل م ا يطلق ك ل م ة صلاة ب م ع ن ى أ و ض ح ا ل م ر ا بها ا د هي ل ص ل ا ا ة ل م ع ر و ف ة ل ي إيه س ا ل د ع ا ء ف المنقول هجر المعنى ا ل أ و ل أ م المشترك ا لا لم يهجر أ ي معنى للمعاني ف ي س ت ع م ل اللفظ عادي في المعاني ا ل م خ ت ل ف ة في نفس المستوى إ ل ا إ ذ ا في قرين ا ة أ و شاهد يدل على معنى ا ل م ح د د المنقول الله سبحانه زي مثلا برضو الحجم الحج في ا ل ل غ ة موضوع للقصد حججت إ ل ى فلان أ ي قصدت إ ل ى فلان حججت إ ل ى كربلاء قصدت الى كربلاء ا ل ح ج في الشرع ا ل إ س ل ا م ي ل نقل إ ل ى بقى له معنى المحدد هو قصد م ك ة ا ل م ك ر م ة ب ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ق ص و ص ة في الوقت ا ل م ق ص و ص واشبه ف إ ذ ا ا ل ح ج له معنى القصد بشكل عام لما جاء الشرع ا ل إ س ل ا م ي خلل له معنى المحدد وهجر المعنى ا ل أ و ل يعني بعطر الدرس يعني و ح س ب الناقل ب ينسب المنقول يعني إ ذ ا كان الناقل الشرع فيسمى منقول شرعي يعني ا ل ص ل ا ة يعتبر منقول شرعي الحج منقول شرعي لو كان الناقل عرفي يعني الناس المجتمع يسمى إيه؟ نقل أ و ل ا ل ن يجب ان ل تطلق ا ر ة يكون هناك ر ة مثلا ل ارثي ل ة العربية تطلق الطائرة المعروفة ل ا أ شيء طائر لانه الطائرة ا يجب ان ل ع ر و ف ا ل ط ي ا ر ة ده ا س م ه ن ر و ل أ ر ف ي احيانا يبقى هناك في منقول منطقي أ و منقول نحوي أ و منطوق أ و منقول فلسفي حسب المصطلح يعني اللفظ يكون له معنى في ا ل ل غ ة و ي ج علم معين ينقله حسب العلم اللي نقله بينسب إ ل ي ه لو الفيزياء بنقول انه مصطلح أ و منقول فيزيائي لو فلسفي, بنقول فلسفي بهذا الشكل اللهم سلم ا على م ح م أ و ا ل ق س م الآخر المرتجل الالى هنا الصوت واضح الكلام واضح الشرح واضح ا ل ل ا و ل ن ا ه واضح الا انا مش شايف التكست بتحرك اطلاقا يعني فيش متامعة لازم اشوف م ت ا ب ع ة عشان اعرف ان في حضور ولا في ش حضور انا بكلم نفسي ولا بكلم حد موجود اللهم صل ى ا ل ل ه صل على اللهم صل على م ح م اللهم ل ى م ح ا و ا ض ح ي ع ن ي م ح م ا ل م ر ت ج ل في ش ب ه م ن ا ل م ن ق و ل ي المرتجل ص يحصلش ط خلط المنطق ل والتقسيمات ل ح واضحة ا عشان ما يحصلش خلط فيما بعد فيها ا ت تبقى دي بعد يعني في مفهومة و نقول س البعضة كده ممكن ده م خ ص او نقول ده م ر ت او ده ببقى كالمنقول د ه ع ا ي واضحة ومفهومة ما نحتاجش إشارهاها مرة كلمة نتم المرتجل ن أخرى يعني لاحظ له أ ك ث ر من معنى يعني مرتجل لمعنى م اللفظ ووضع ع يعني ن ب د كده ب ن لمعنى ق ل ولكن ما آخر بنلحظ ن الصلاه ا ا ل ة ن ا ا ك في ل معناها ن كان فيه مناسبة بين ق و ل ل ا فيه م ى ل ل والمعنى الثاني الصلاة أ و ا م يعني ع ن الدعاء ا ل ص ل ا ة في الشرع ا ل إ س ل ا م ي أ ي ض ا يعتبر دعاء ولكن بأفعال مخصوصة فيها دعاء وتسبيح وما بأفعال أشفى فيها دعاء ففي م ن ا س ب ة بين اللفظ المعنى ا ل أ و ل والمعنى التاني ب ر ض و الحج القصد إ ل ى م ك ة ا ل م ك ر م ة في م ن ا س ب ة بين القصد بشكل عام والقصد المخصوص اللي هو التوجه ل ل ي هو ا للكعبه المشرفه لكن في المرتجل لا بيتم النقل ولكن في بيتم المرتجل كريم بدون ملاحظة في كريم بيجود باللي عنده يعني اللغة إنسان معنى عنده إنه لكن م بسميه ا يولد لي ولد ر ي م الاسم هل ده ا ع ش خطر ا لما ش خ ص ده ده أو الطفل ك ر ي ف ع ل لا ده اسم أطلقته عالم ده أ ط ل ق ت ه لهذا عالم الشخص لما أ ق و ل كريم يبني هو ه ده المراد هو ده المقصود لكن لم ألحظ إطلاقا. لما ألحظ يقول م ا حد ي س م ي اسم م ع ي ن لا ما ب ي م ك ش ف ي ب ان ل اطلاقا ل ه أ ه ع ا ي ز ا ل م ع ن لدي اسم دا كريم لا لاسم مش اكثر لكن لما يقول كريم أ ط ل ق عشان معنى الكرم عشان اصدر الكرم يعني لا طبعا ده المرتجل المرتجل يعني لفظ أ ط ل ق على معنى بدون م ل ا ح ظ ة ا ل م ن ا س ب ة بين الايه بدون م ل ا ح ظ ة ا ل م ن ا س ب ة بين المعنى والاسم ومنها اكثر أسماء, اسماء يعني اسماءنا بشكل عام حسام مثلا حسام ده عشان معناه السيف لا حسام ده اطلق حسام مش اكثر اسم مش اكثر لم يلحظ ا ل م ن ا س ب ة بين الحسن م ع ن ى واللفظ والمعنى نتاعه مثلا زهراء مثلا هل لما سميت زهراء بالنسبه لنا بتظهر مثلا زي اسم ا ل س ي ا ل زهراء لا ده مجرد اسم زهراء مثلا او محمد مثلا ع ش المعنى ن هو محمود في ك أفعاله لا ا ل مش كان مقصود لكن ممكن تبركا ممكن يكون فعل خير يكون إ ن شاء الله بالشكل ده لكن بيبقى اللفظ الاسم ل ف ظ ل ا شيء والمعنى شيء آ خ ر ده اسمه إ ي ه المرتجل نيجي ل ل ح ق ي ق ة و ا ل م جاز ا ل ح ق ي ق ة و ا ل م جاز ا ل ن و اللفظ اسمه المرتجل المرتجل ع ل ى ف ك ر ة م ع ن ع ي ز م ث ل ا ي ق و ل ا ن ه خطب خطب ة ارتجالي ة مثل هايو المرتجل يعني بدون ت ح ض ي ر يعني ب ا ل ض ب ط ه المرتجل هنا بدون ملاحظه المعنى والاسم يعني ق ا ل ك د ه ا س م ل اسم يعني مش اكتر مرتجل جه بشكل ارتجالي بدون تخطيط بدون تخطيط ل م ن ا س ب ة بين الاسم والمعنى ا ي و ة ا ي و ة بالظبط ارتجال نعم في ا ل ح ق ي ق ة والمجاز ان اللفظ فيها تعدد معناه ولكن موضوع ل م ع ن ى واحد مش اكتر في ا ل ح ق ي ق ة والمجاز في ط في هنا الحقيقة والمجاز اللفظ له متعدد المعنى لكن في الحقيقه والمجازر لفظ ل متعدد المعنى في غير يشرب المهماainي يشرب الاشياء المشببوتي المعنى المعنى الموضوع لمناسبة بين المعنى الاول الموضوع مثل من ك ل م ة ا ل أ س د ا ل أ س د في ا ل ح ق ي ق ة موضوع للاقصى المعنى المعروف لحيوان المفترس المعروف لكن أ ح ي ا ن ا نستعمل ك ل م ة أ س د عشان ن ص ف بها إ ن س ا ن ا شجاعا مثلا نقول ب أ ن فلانا أ س د أ و ك ا ل أ س د فهنا اللفظ في الواقع موضوع ل م ع ن ى واحد لو هو ا ل أ س د لكن استعمل لكن ل أ ن ه في ه م ن ا س ب ة بين المعنى ا ل أ و ل والمعنى ا ل ث ا ن ي هي ا ل ش ج ا ع ة ف أ ط ل ق ن ا لفظ ا ل أ س د على ا ل إ ن س ا ن الشجاعه وقد نقول ان فلان أسد أو ك اسد ل أ ف او س ت ع م ل الهي في غير ج و د مناسبة بين المعنيين بين ل ك ن في ا ل ح ق ق ي ة ا ل ل لمعنى ف ظ موضوع و ا ح د ف ا ل أ س د في المعنى ا ل أ و ل بيسمى معنى حقيقي ل أ ن هو موضوع ل ه أ س ا س ا وفي التاني بنسميه مجازي أ ي ليس بحقيقي وعشان نستعمل المعاني الالفاظ م ع ن ي ا أ ل في المعاني ا ل م ج ا ز ي ة لازم يكون في قرينه تعين لنا أو تبين لن ا ب أ ن المقصود لا م ش ا ل م ع ن ى ا ل ح ق ي ق ي ي ا ج م ا ع ة المقصود ا ل م ع ن ان يكون ا ل م ق أ س د ا يمكن ر ان يكون ا ل م ق ص م د لا يمكن ان يكون ا ل م ق ص و لا يمكن ا ر ي ن م ع ي ن ة ت ب ي ن ل ن ا ب أ ن المقصود ل ي س ا ل أ س د ا ل ح ق ص و لا يمكن ان ي ك و المقصود لا يمكن ان ي ا م ق ص و هو ينبه في الكتاب ب أ ن المشترك اللفظي والمجاز م ا يستعملهم ن ف ع ش في المواضيع العلميه ة ل أ ن بيحصل بيكون البرهين بنحاول في أمور غير واضحة المعاني غير واضحة لكن في هذه العلوم في في استعمال الحقيقة واضحة واضحة نصل لكن العلوم استعمالنا تناولنا للعلوم إلى هناك أمور أو مفروض هذه ونحاول أ ن نبين المعاني بشكل واضح لا يشبه أ ي ش ا ئ ب ة أ و غموض أ و مشفى فاستعمال المشترك اللفظي او المجاز يقعنا في الغموض وهذا عكس الاتجاهات ا ل ع ل م ي ة وأيضا المنقول لابد ن ن ب ي ن المعنى المقصود في المنقول لو في علم معين جان لفظ محدد وله معنى في ا ل ل غ ة والعلم ده م ت ز ل و معنى آ خ ر لازم نحن نبين ح ن ن المعنى ا ل آ خ ر ده ومنسبه في الشكل ده ل أ ن ه بيقعنا في غموض وبالتالي بيقعنا في أ خ ط ا ء ع ل م ي ة يعني مثلا ك ل م ة المنطق المنطق يعتبر مصطلح منطقي ل أ ن ه في ا ل ل غ ة المنطق معناه الكلام النطق لكن في المنطق لا مش معناه بالشكل دا المنطق معناه التفكير فانسان حيوان ناطق يعني حيوان مفكر فالنطق معناه التفكير في ا ل ل غ ة معناه نطق الكلامي في المنطق مع نطق الفكري العقلي الذهني ل ا ب د م ن ت ح د ي د ا ل م ص ط ل ح ع ش ان ما ي ح ص ل ل م س ت ط ا ء و م ش ا ك ل ع ل م ي ة ف ي م ان ت ت نفس ا ل م و ض و ع في ا ل م ر ت ج ل ل ا ب د ي ك و ن في ت و ض ي ح للمستطيع ان تتعرض ل ل م ن ق و ل ط ي ض ا يقسمه ض ل ى ق س م ي ن ت ع ي ن ي و ت ع ي ن ي تعيني ز ي كل العلوم ل ل ا يعني بتنقل الأنفذ ي بيتم التعيين بشكل مقصود بشكل قصدي سواء من شخص معين من م ج م و ع ة معينه ده بيعتبر منقول تعييني أ م ا المنقول التعيني لا فهو غير مقصود اطلاقا ل ت ع ي ي ن فمن كثر اشتهاره م ن كثر استعماله ي ب د أ على طول أ و ل ما يطلق اللفظ يفهم المعنى المراد ا س م و المنقول التعيني يعني لم يكن مقصود تعيين اللفظ المعنى ولكن اشتهر به و خ ل ص انتهى الموضوع لاسمو لا ل ف ظ المنقول ت ع ي ن ي فاللفظ الواحد بينقسم إ ل ى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل و ح ق ي ق ة ومجاز والمنقول ينقسم, ينقسم الى تعييني وتعيني ي وصلى الله على النبي محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين